وقالوا ما في بطون هذه لنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان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 إنه لا يحب المسرفين ومن لنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لَكُم عَذُوُمٌ بِينِ أَمَانِيَ تَأْزُوا جِمْنَ الظَّنِّ ثَنَيٍ وَمِنَ الْمَعْزِ ثَنَيٍ قُلَا أَنْذَكَ غَيْنٍ حَرَّمَ أَمِيلٌ ثَيَيٍّ أَم اشتملت عليه أرحم لنسيين